بسم الله الرحمن الرحيم الغلام راح كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير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 ولئن أَذَقْنَاهُ نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إِنَّهُ لفرح فخور إِلَّا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبير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 فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه نَاقَةُ الله لكم آية فذروها تأكل في أَرْضِ الله ولا تمسوها بسوء فَيَأْخُذَكُمْ عذاب قريب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 فلما رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تصل إليه نكرهم وَأَوْجَسَ منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أُرْسِلْنَا إلى قوم لوط وامرأته قَائِمَةٌ فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 فلما ذهب عن إِبْرَاهِيمَ الروع وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْا منيب يا يَا إِبْرَاهِيمُ عن عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 إنه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا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 ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود